بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الات وتلحّ وت ص بصب إ الذي آم وَ الصالات وَت بالح وت ص بسم الرح م الحيم ب ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله افلده يحسب أن ما له اخلد كلا لا ينبذن في الحطمه كلا لا ينبذن في الحطمة وما, الحطمه وما ادراك ما الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده الْمُقَدَّه الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدٌ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدٌ فِي عمد ممددة بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ جاتی سجال ام کے افیم میں اون سجا